على منهج شيخه محمد الأمين الشنقيطي ومن بعض أماليه وما كتبه في هذا الكتاب من قبل وفاء بحقه وتحقيقا للانتفاع بهذا الكتاب المبارك وليكون في صورة تامة غير ناقصة وستكون قراءتنا فيما تبقى كالقراءة فيما مضى إلا أننا سنذكر مع بداية كل حلقة أنها قراءة من تتمة تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال صاحب التتمة أثابه الله في تفسير سورة الحشر قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم تقدم للشيخ رحمه الله كلام على معنى التسبيح عند قول الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وقال رحمه الله التسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء وفي اصطلاح الشر تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وساق رحمه الله النصوص في تسبيح المخلوقات جميعها وقال في آخر المبحث والظاهر أن قوله تعالى وكنا فاعلين مؤكد لقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة من الجزء الرابع من تفسير أضواء البيان وفي مذكرة الدراسة مما أملاه رحمه الله في فصل الدراسة على أول سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم قال التسبيح التنزيه وما التي لغير العقلاء لتغليب غير العقلاء لكثرتهم وكان يمكن الاكتفاء بالإحالة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال صاحب التتمة إلا أن الحاجة الآن تدعو إلى مزيد بيان بقدر المستطاع لتعلق المبحث بأمر بالغ الأهمية ونحن اليوم في عصر تغلب عليه العلمانية والمادية فنريد ما أمكن أملا في زيادة الإيضاح إن أصل التسبيح من مادة سبحة والسباحة والتسبيح مشتركان في أصل المادة فبينهما اشتراك في أصل المعنى والسباحة في الماء ينجو بها صاحبها من الغرق وكذلك المسبح لله والمنزه له ينجو من الشرك ويحيا بالذكر والتمجيد لله جل وعلا وقد جاء الفعل هنا بصيغة الماضي سبح لله كما جاء في أول سورة الحديد قال أبو حيان عندها لما أمر الله تعالى الخلق بالتسبيح في آخر سورة الواقعه يعني في قوله تعالى إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم جاء في أول السورة التي تليها مباشرة بالفعل الماضي ليدل على أن التسبيح المأمور به قد فعله والتزم به كل ما في السماوات والأرض انتهى ومعلوم أن الفعل قد جاء أيضا بصيغة المضارع كما في آخر هذه السورة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وكذا في أول سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وفي أول سورة التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار بل جاء الفعل بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى وكذا قوله فسبح باسم ربك العظيم وجاءت المادة أيضا بالمصدر كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ليدل ذلك كله على دوام واستمرار التسبيح لله تعالى من جميع خلقه وقد سبح الله سبحانه نفسه وسبحته ملائكته ورسله على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وما في قوله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض هي من صياغ العموم وأصل استعمالها لغير العقلاء وقد تستعمل للعاقل إذا نزل منزلة غير العاقل كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية ومجيئها هنا لغير العاقل تغليبا له لكثرته كما تقدم فتكون شاملة للعاقل من باب أولى ومما يلفت النظر أن التسبيح الذي في معرض العموم كله في القرآن مسند إلى ما دون من إلا في موضع واحد هو قوله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهذا شاهد على شمول ما وعمومها المتقدم ذكرها لأنه سبحانه أسند التسبيح أولا إلى السماوات السبع والأرض صراحة بذواتهن وهن من غير العقلاء بما في كل منهما من أفلاك وكواكب وبروج وجبال ووهاد وفجاج ثم عطف على غير العقلاء بصيغة من؟ الخاصة بالعقلاء فقال ومن فيهن وإن كانت من قد تستعمل لغير العقلاء إذا نزلنا منزلة العقلاء كما في قول الشاعر السرب القطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير وبهذا شمل إسناد التسبيح لكل شيء في نطاق السماوات والأرض عاقل وغير عاقل وقد أكد هذا الشمول بصريح قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكلمة شيء أعم العمومات كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء فشملت السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن والطير والحيوان والنبات والشجرة والمدر وكل مخلوق لله جل وعلا أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى سيكون لنا بعده لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته